تذكر نعم أن تذكر نعم الله عليه وهي اكثر من ان تحصر سبحان الله ثاني تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه يعني مش معنى ان الواحد احنا ناخد على سبيل المثال يعني مش معنى ان الواحد جارد تسوس في الاسنان هيروح عند دكتور معناها يعني ان الدنيا مظلم حتى من ضمن كلام أحد الكتاب الجميل الرائع الله يكرمك رب بيقول يعني من الحماقة أن تحرق بيتك سبحان الله من الحماقة أن تحرق بيتك إذا وجدت فيه سرصار يعني واحد لقى صرصار في بيته سبحان الله فإرف من البيت كل فرح مولع في البيت طبعا هذا من الحماق فعشان كده بنقول أن ما تسلح به المصاب عن أنا المصيبة أن يذكر نعم الله سبحانه نعم الله سبحانه وتعالى عليه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها من المستحيل ان انت تقعد تعد النعم بل نعمه واحده مثلا كالسمع شوف عشان تسمع يعني سبحان الله الاذن والاذن الوسطى والطبله والسندان والمطرقه ومش عارف ايه سبحان الله وخلايا بتنقل الصوت للمخ والمخ بيترجمها وهكذا فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ولكن لا تنظر إلى المصيبة التي ابتليت به ولكن انظر إلى أنك غارق في نعم الله سبحانه وتعالى مما نجمع يكتبه قال بعض السلف حق الله أثقل من أن يقوم به العباد ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين ومن اعظم هذه النعم ان يتذكر كيف هداه الله للاسلام وجعله من امه خير الانام قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا ثم تذكر نعمه السمع والبصر والسلامه من العلل والآفات فمهما تذكر العبد هذه النعم تسلى عن مصيبته ووجد شغلا في حمد الله عليها والقيام بواجب شكرها كما قلنا هذه اللفت الطيبة مما تسلى به المصاب أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا هي نعمة الإسلام يعني أي مصيبة بعد ذلك فيعني سبحان الله تغرق هذه المصيبة في خضم هذه النعمة العظيمة كالذي كالبحر يعني إذا شبهنا نعمة أنهدنا الله سبحانه الإسلام ونحن من أهل السنة ولسنا من أهل البدعة فهذا خضم وبحر لا ساحل له أنهداك الله سبحانه وتعالى للإسلام فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى كثير جدا يتخبط سبحان الله ما يزال نصراني أو يهودي أو علماني أو لبرالي أو آآ آآ أو بوذي وهكذا سبحان الله كل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ولكن إحمد الله سبحانه وتعالى أنت على هداية وعلى هدى أما الآخرين فعلى ضلال فعلى ضلال وتخبطون طيب طبعا القصص كثيرة جدا من الناس الذين أسلموا لله سبحانه وتعالى عايش ارفاق عايش طهقاق ليه؟ لانه لا يعبد الله سبحانه وتعالى لا يعبد الله سبحانه وتعالى هو يتخبط في الظلمات يعني روح الكنيسه يضحكوا عليه وياخدوا فلوسه يلاقي نفسه تايه يعني لا يحس بنعمة بنعمه العباده وكما تعلمون ان لا لا خير إن شاء الله لا إن شاء الله حتى لو واحد بيتابع لذكر الله خير. وما تسلى به المصاب أن يعلم أن الدنيا دار بلاء وامتحان وأنها سجن المؤمن وجنه الكافر قال ابن الجوزي رحمه الله ولولا ان الدنيا دار ابتلاء لم تخلق الامراض والاكدار ولم يضيق العيش على الانبياء والاخيار ولقد لزق بهم البلاء وعودم الراحه فادم عليه السلام فادم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد ويعقوب يبكي حتى ذهب البصر وموسى يقاسي فرعون ويلقى من قومه المحن وعيسى لا مأوى له إلا البر, إلا البر في العيش الضنك ومحمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقذف الزوجة وقتل من يحبه ولو خلقت الدنيا للذة لم يبخس حظ المؤمن فيها فإن الجمل يأكل أكثر منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وإذا بان أنها دار ابتلاء وسجن ومحن فلا ينبغي أن يقع جزع من البلوى من هذه من كتاب الثبات عند الممات طيب برضو يعني نسقت هذا الكلام على واقعنا بعض الناس يلتزم ويصلي ويذهب الى المساجد ويبتلى يعني ده حاصرت لنا شخصيا يعني او ما التزمت ابتلي ببعض الابتلاءات فكان في اعتقادي طالما التزمت يبقى اذن لا ابتلاءات ده في اعتقاد الجاهل يعني طبعا انسان منا يعني كل فتره بيحس انه كان جاهل ومش فاهم حاجة خالص جاهل فبعض الناس يتذكر يعني او يعتقد انه طالما اسل يعني طالما التزم بدين الله وصلى وصام وزكى وغض بصره وامتنع عن المحرمات كالغناء والمسيق وما شابه ذلك والافلام المفترض هو يعتقد قد يعتقد المرء طبعا هذا لجهله طبعا هذا من الجهل فيفترض ان الله سبحانه وتعالى يعني سيسبب الاسباب الا يمس بسوء نقول له يا اخي لا سنه الله سبحانه وتعالى في كونه وفي المؤمنين ان يبتليهم فكما يبتدي المؤمن يبتدي الكافر ويبتدي الفاجر سبحان الله فهذه نقطة مهمة جدا جدا فالمستبصر من قصص الأولياء والصالحين والانبياء والرسل تجد أن إبراهيم عليه السلام ابتلي موسى عليه السلام ابتلي آدم عليه السلام ابتلي كلهم ابتلوا حتى محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي ومع طبعا مع العلم يا جماعة طبعا كما تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أسعد البشر هو أسعد البشر صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا ابتلى سبحان الله يعني خلج أظن الإنسان ان الانسان المبتلى ان الانسان المبتلى هيكون حزين ولكن لا الانسان المبتلى يكون في سعاده اذا اتصل بالله سبحانه وتعالى الانسان اذا ابتلي اذا ابتلي سقط تماما اذا اتصل بالله فسيكون هذا البلاء بلاء جميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء واعلم يا أخي يعني سبحان الله أنك مفارق لهذه الدنيا يعني أخونا أبي إسلام رحمه الله فارق الدنيا وفارق الأهل والأحباب وفارق الأصحاب سبحان الله وفارق الزوجة وفارق الأولاد وفارق الأه... فارق حتى يعني حتى فارق هذه الغرفة سبحان الله فمن منك أنا أتوقع هذا الشاب الوسيم الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى أن أن يبتلى بهذا الابتلاء ويكون هذا الابتلاء سبب في وفاته رحمه الله يعني برضو عندنا في الشركة يعني سبحان الله اثنين ماتوا بنفس المرض فيروس C الذي يصيب الكبد نسال الله سبحانه وتعالى عفو والعافيه واحد اسمه جميل محمد عبد الرحمن والاخر اسمه صابر سليمان رحمهم الله رحمهم الله سبحانه وتعالى هما الاثنين ماتوا في نفس الشهر حاجه عجيبه سبحان الله ونفس المرض فيروس سي سبحان طيب هؤلاء طبعا كانوا يعني مثلا لا يعني يتجاوز العمر بتاعهم يعني خمسين سنه و اقل من خمسين سنه سبحانه قدر الله سبحانه وتعالى ان جميل هذا وصابر هذا سبحانه الله العفو العفو الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا فضلنا على كثير من خلقة تفضيلة تفضيلا قدر الله سبحانه وتعالى ان يموت هؤلاء, هؤلاء بهذا المرض انا عندي عمي اللي ارحمه مات برضه صغير في السن مات سنة 82 عمي الاول ماتت 82 كان عمره حوالي 26-27 سنة فقط 26-27 سنة فقط يعني سبحان الله ولي عم آخر مات أو صغير في السن أيضا مات برضه عنده 26 سنة برضه العم الأولاني مات سنة 82 والعم الثاني مات سنة, مات سنة 93 نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعفو رب العالمين برضو بالفيروس سي. بالمناسبة الفيروس سي يعني سبحان الله يعني هذه من الأمراض القاتلة. نقول يا جماعة يعني زمان كان المرض الزحار مرض الزحار ده اللي هو الآن الاميبا مرض الاميبا هذا لا يعني. اه اذا كان آه في معلومه هنا برضه جميله فيروس سي طبعا في واحد ممكن يكون حامل المرض بتاع الفيروس سي ولكن ولكنه خامل ولكن خامل نعم فانسان طبعا كما تعلم ممكن يكون حامل المرض ولكن ليس هذا نشط هذا المرض ممكن يعديل واحد يكون نشط عنه نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العفو وطبعا الواحد يحذر من الحلاقين يعني أحد الأسباب التي تؤدي إلى انتقال هذا المرض عن طريق الدم سليم فالواحد يحافظ برضو واحد عندنا في الشركة ايضا مهندس كمال رحمه الله برضو مات بهذا المرض وقال احتمال كبير كان هذا المرض انت انت تم نقله عن طريق الحلاق وبرضو ال خلع المرضى الأسنان وكذا خل بالهم برضو من الطبيب وطبعا واستحسن يعني الواحد يروح لطبيب نظيف يعني بيلبس جوانتي بيلبس ماسك وهكذا يعني أمين في أمين كل أمانة حتى كمان في تعقيم الأدوات تعقيم الأدوات طيب فهو يعني فكان زمان كان الامام على سبيل مثال امام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري رحمه الله مات بمرض الزحار مرض الزحار ده جماعه الان يعني اللي هو بيسمى الاميبا الاميبا سبحان الله هذا المرض طبعا الان بيعالج بالفلاجيل بيعالج بالفلاجيل اللي هو محمد محمد محمد بس انا بدرس دلوقتي بدرس طب درس 80 اه اه سبحان الله الفلاجيل دهوت ده يعني عادي جدا يعني اي حد ممكن يقول له فهذا الفلاجيل يعني يكن الله يعني يكون امين يا رب العالمين بيكون سببا فلوه الاول فلوه بندازول ايوه فلوه بندازول وعندنا في الشركة اللي هو عندنا اللي هو الفورزول فلوه بندازول فلوه بندازول معاه كمان مركب مش متذكره بالزبط يعني اه نفس التركيب يعني بس مش متذكر بالضبط الفرزول ومن دازول مش فاكر بالضبط معا ايه عمتها خير يعني خلاص فشاء شاء الله سبحانه وتعالى شاء الله سبحانه وتعالى أن الإمام ابن حجر عسقلاني شاء الله ابن حجر عسقلاني رحمه الله مات بمرض الزحار أو الأميبة التي الآن تعالج يعني تروح للصيدليه تقول لنا عندي أميبة وخبانك ممكن تحلل ولا تحللش ولا خد في رجل عاطو سبحان الله هذا المرض كان قاتل كان يقتل الناس كثيرين جدا جدا جدا ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت هذا بهذا المرض نفس القصة جماعة فيروسي بهذا سبب ولا حول ولا قوة إلا بالله في وفاة كثيرين ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأمة إلى علاج لهذا المرض كما يعني سبب الله سبحانه وتعالى الإسباب إلى أن هذي الله سبحانه وتعالى الناس لاكتشاف العديد من الدواءات لهذه الأمراض التي قتلت الملايين قبل ذلك أروح بعيد ليه يعني سبحان الله واحد لو جرح جرح عادي ما كانش في زمان أنتبيويتك موضح حيوي فكانت سهل أوي أوي الناس تموت نتيجة أن يحصل لهم جرح أو ما شابه ذلك فطبعا بعد كده بيؤدي الغرغرينة أو اللي هم بيسموا دلوقتي داء الأكلة يعني طبعا أنا بتاكل أرجل بتاكل الجسم يعني سريع هو لحن الوفاء أخا مخت فالانسان منا جماعة جماعه ربنا يا رب يبارك لك يا رب حضرتك صدرانيه ربنا يا رب يكرمك ف ربنا يكرمك في الاتحاد الطبيه ربنا يستحالك فالانسان منا يا جماعه يعلم ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر سجن المؤمن وجنه الكافر فالانسان منا يعلم تمام العلم اذا علم هذه النقطه هيرتاح ليه لان المؤمن كانه كان كانه كالمسجون مش قادر مش قادر يعمل كل حاجه هو عايز يعني ده حلال ده حرام ده واجب ده مستحب فهمني هنا تنتهي حرياتك وهنا وهنا تبدا حريات الاخرين ما يصح انك تزعل فلان او تضايق فلان انت تتعبد لله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين هذا هو الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى المؤمن الذي آمن بالله فحياته كلها لله سبحانه وتعالى خلاص أما طبعا مطلوب منه في شغله يتق الله في شغله في شغله تق الله سبحانه وتعالى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يا جماعة بقول لكم حاجه يعني بس يعني بس يعني يعني للاسف الشديد للأسف الدين بتاعنا اللي احنا المفروض حافظين احاديث وكده بره يا جماعه يعني خدوا الاحاديث ديت وترجموها لواقع لواقع عملي وعملوها دورات يعني انا شغال في شركه ادويه مناسبه لكيميائي هؤلاء عملوا حاجه اسمها شهاده ستة سيجما ستة سيجما لحظه يا جماعه بس عشان محمد الله دي عمال يصوت خليكم معايا السلام عليكم يا جماعة في حاجة اسمها ستة سجمة ستة سجمة ديت عبارة عن ايه عبارة عن دورة الهدف منها هو تقليل تقليل عدد الاخطاء في كل مليون عملية حتى تصل الى ستة اخطاء في المليون عملية بيقول لك يعني عندنا مليون بسمها مليون رن عملية اي عملية ولو كانت بسيطة ان حتى هتنقل ماشي كارتونة من الحتة الفعونية الى الحتة العنية دي اسمها ران او عملية سبحان الله هذه العملية جماعة تسمى ران فمفترض ان الستة سيجمع معناها ان كل مليون عملية بتصل عدد الاخطاء فيها الى ستة ستة اخطاء في المليون عملية خلاص. ندان <تصفيق> ادخل طبعا ودابور دوارات كاملة تصل الدرجة واحدة الى ثلاثين ألف جنيه ثلاثين ألف جنيه طبعا المفترض المفترض ان الدورات دي يعني طبعا فيها مراحل هذه المراحل مثلا في مراحل ايه مثلا ممكن تاخد حاجة اسمها ايه اسمها ربي اورنيس يعني حاجة كده بسيطة كده بسيطة يعني فلوس قليل لكن حاجة بقى إيه متخصصة بتصل ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى ثلاثين ألف جنيه للدور زي تنميه المرض بشرية برضو بتصل الدورة برضو فيها إلى ثلاثين ألف جنيه خلاص وفي حاجة اسمها دوره تمتين احنا خدناها بحوالي ألف جنيه ألف جنيه طيب تيجي تشوف الموضوع ده جميل. يا جماعة فيه دعبات درسة دلوقتي الله يهديكم فاتخيروا يا جماعة يعني ثلاثين الف جنيه تلاتين الف جنيه ثلاثين الف جنيه ست سجما عندك الف جنيه دور التمتين وخذين بالكم وهكذا دوره اداره بالشيء الفلاني وهكذا دي عباره عن ايه عباره عن احاديث مترجمه احاديث صيغه بـ يعني بـ بفكر غربي احاديث صيغة بتوليفه امريكيه او توليفه سبحان الله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقن يعني في إتقان في الصنعة بحيث أنك تقلل تقل عدد الأخطاء لأن معنى خطأ ده معناها أن أنت بتخسر الشركة وبتجيب من نفسها الكلام والتهزيق وإلة الأدب وهكذا ف يعني طبعا إحنا امتقلنا لهذه المراحل طبعا بنقول يعني أن الإنسان منا في سجن في سجن بخلاف الكافر فهو يفعل كما شاء فبنقول يا جماعه نحن هدانا الله سبحانه وتعالى للاسلام وهدانا الله سبحانه وتعالى للايمان ونعلم تماما ان ما صرنا اليه هو تركنا لدين الله يا جماعه يعني سبحان الله احنا لسنا اقل من اللي بده دوره ست سجما ده بالتراتين ألف جنيه الدوره طب ما أنت عندك الحديث واضح حديث النبي والسلام واضح الحديث النبي والسلام واضحة الإدارة نحن احنا احنا نتخبط في الأحوال الإدارية سبحان الله ورسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندير كيف ندير الزوجة وندير البيت وندير العمارة وندير الأسرة وندير المنزل وندير الشارع وكيف ندير أيضا وكيف ندير أيضا الشركات والمصانع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن راية نعم سبحان الله ماشي طيب ومما يتسلى به المصاب أن يعلم أنه إذا صبر واحتسب فإن الله يعوضه ولا يخيبه فإن من فإن من كل شيء عوضة كما قيل من, من كل شيء إذا ضيعته عوضة وما من الله ان ضيعت من عوضه ويعلم أن حظه من المصيبة ويعلم أن حظه من المصيبة ما يحدث له فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله فاختر لنفسك خير الحظوظ أو شرها فإن أحدثت له سخطا وكفرا كنت في ديوان الهالكي يعني زي ما يكون كده واحد قاله مصيبة أو بلاء قعد يعني يستعى على قضاء الله سبحانه وتعالى بالتشكي بالتشكي بالضبط كده بشبهه كأنه حيوان يعني دخل الزريبة لما أخذ يعني معلش في الألفاظ يعني وعد يتضرب علقة وخرج منه يعني هذا الحمار يعني سبحان الله لما يتضرب بيزداد هذا في حسناته طبعا لا <تصفيق> أخذين بالكم هل يكفر من سيئاته بالضبط كده واحد جاله ابتلاء وتسقط على هذا التلاء كأنه بتضرب حمار ابت... يعني اتضرب وتهزأ وتهان بس وان احدثت له رضا وفرحا بقضائه كنت في ديوان الراضين قال علي رحمه الله قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه من رضى بقضاء الله جرى عليه وكان له اجر ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحدث عمله فالانسان منا يستغل هذه كما قلنا قبل ذلك نقول قدر الله وما شاء فعل إنا لله وإنا اليه رجعون اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وتلهج بهذه الأذكار أمام الناس تلهج بهذه الأذكار أمام الناس وشان بعد كده انضعفت يلحقوك يا عم الشيخ انت كنت في المصيبة بتقول إن لله اليه راجعون تنسيت ولا إيه والله يا أخي عندك حق طيب فقضاء الله نافذ كالسيف وأمره واقع لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وأتوقف عند ذلك لأنني مش عارف أركز صراحة مش عارف أركز فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياكم أني لسه دلوقتي رجعنا عن طول السنان وحتى يعني في حشو كده يعني بيسموه الحشو اللي هو السلامة الرحيم انا شد اسمه الواحد لسه واخد بنج دلوقتي اه لا ان شاء الله هم معقمة يعني بإذن الله معقمة لا الحمد لله مش عصب لا حشو عادي وفي حشو العادي اسمه حشو بلاتين ده القديم في بقى حشو ربيك كده مش فاكر يسوه يا رب حشو ايه كده ضم الفاكر والله جماعة هو مثلا حشو كده بيقولك بيسموه حشو ليزر بس طبعا ده مش ضوء ليزر مش ضوء ليزر ده مش بس مش فاكر الظبط ايه وممكن يكون يو في او ما شابه ذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وملكم صالح الأعمال يا رب العالمين هو بلاستين تل أذين، فربنا رب إذا ان شاء الله يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا إن شاء الله حماية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.